111. والليل إذا يغشا 112. والنهار إذا تجلا 113. وما خلق الذكر والأنثى 114. إن سعيكم لشتا 115. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 114. فسنيسره لليسرا 115. وأما من بخل واستغنا 116. وكذب بالحسنا 117. فسنيسره للعسرا 118. وما يغني عنه ماله إذا تردا 119. إن علينا للهدى 110. وإن لنا للآخرة والأولى 111. فأنذرتكم نارا الله <تصفيق> لا يصل ذا الا الاشقى الذي كذب وتولى <وصفح> وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بتغى 111. وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى